Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mek mek mek. Mangket kula paringi nggih Mas Delok. Kajinge dhuwit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ati. Lomase nang alam hambad. Wassalamualaikum. طالما أشكر غرامي Nur Haji, Masya Allah, terima kasih dari Ikhwanul Qalbi mudah-mudahan beliau diberi kesekuatan dan semua grupnya semua anggota Ikhwanul Qalbi diberi kesabaran, kekuatan, iman dan taqwa hingga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia dan akhirat dan Insya Allah Allah Taala mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat mereka dan hajat kita semuanya hati hati hati hati sangat jazakallah khair Masih suruh حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه وحب أهل بيته نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمي أنا أبا بكر ببهداني ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخلفة أسمان بن عفني ولا عليا ولاني ابس بطيني ما من فتى اوصى به الله في سر و اعلاني فهم صحابه خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بيج ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسانه يا طيبه يا طيبه يا دي